وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عنه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسله هو, هو, ال... هو, الذي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون